وَلِلَّهِ النَّاشِئَةُ وَالشَّفْعِ وَالْوُتْدِ وَلِّي لِذَا يَسْ الفي ذلك قسم الذي حجق <تصفيق> قد فجري ولا يلين والشفع والوض والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الله أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِنَّهُ كَانَ مُفْسِدًا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يُفْسِدْ فِيهَا كبعاد إرام ذات العباد التي لم يخلق مثلها في وَثَمُودَ الَّذِينَ جَنَوْا الصَّخْرَ فِي عَرْعُونَ ذِي الْأُبْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا وفي عون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها فسق. فَأَنفُسُ فِي ذِلْفِ الْبَنَسَدِ فَصَلَّى فَانْجِي مِن رَّبِّكَ عَذَابٍ إن, إِنَّ رَبَّكَ لمن عَمَوُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكَرَمَنِ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ بل لا تقرن عتب وتأكلون الدراساء كل Kalla دمت لحياتي، فيومئذ <تصفيق> لا يعذب وعذاب أحد وداع. الذين قمتم احد الحد <تصفيق> <تصفيق> يا دخولي في <تصفيق>